نعالجك الساحر بسحرك عشانك شفيت نبيع السمك لك والسمك وسط مغطاسة لو وصيت وسط الصامل الكفو لوصيت وصيت علشان تعرف وش مقاشه ومقياشه يكبر لك المنشيت ويصغر المنشيت ولا في بيت يجذب الفكر هجراسه تحس انهم بيرفعك بالضحك والتنكيت لكن تحت الاقدام خلاك دواسه حذث بك بحقل اللغم واللغم ديناميت وتدبست وانت من تقدى التدباسها على كل درب وعر حلفك بك اضحق اللغم واللغم ديناميت وتدبست وانت من تقدى التدباسها على الهرش كم سكين يا مدورة سنيت قبل يدحمك جنبه ويأكلك بضراسة طبيعي طبيعي يوم غنيت ما نيبتيت انا لشوش اللي ما جهلت وتشوش كل درب وعر سكت القدم وحفيت سماريها ووجيها الايام عباسة سنا وجهي ابيض من سحابك لياشتت قبل ما الخمسين يغديله تخماسة وشيوخ عدا حمدان معتد لعتديت شيوخ عدا حمدان معتد لعتديت شيوخ عدا حمدان معتد لعتديت البر تغريسة فطين نياسة لنافست نافس كلب حمران وهم بشيت وبسبس على ناس تحبت بسباسة مكينت كلب يجوا لو تركبوا فوانيت تبات بردوا تحتر من قوه رباسة فالرقام نمبر ون قدام نمبر ايت كلاسة فرست وكل واحد لها كلاسة الى مد مد الجزل واللنت لا مديت كراتين كمترا وكرتون لناسة يا حمدان خاف الله في الناس وش سويت نجاحك مسبب لاكثر الناس هالواسع خلقتها يا رب بكف تعطي إذا ما شئت وفرقتها على كف من الزور غماسه شيوخ لبدي ما تحسد الا شيوخ السيت شافت صورها في المرايات عكاسه يموت الشيوخ شيوخ لان البويت أبويت ولا من وراء وجنة صغيرة نحاسة أقولها بقلب من حديدة ورأس سميت لو اني ورا الباب وعيوني المتراسة وكفوف الضعيف اللي من الصفحة عفيت تعيل لها من شرذمة لرضا بواسة لو اني بخاوي من هلا ما خاويت يا كود الفلاسي مثني المال بكياسه تشوش الفلاسيه الذكرى لي اضطريت فلاسيه فحول ويجذب المجده افلاسه ومشايخ ابو قرشين والشيوخ يا بلفيت هرم من قزاز وصورهم فوق قرطاسه اراضيهم بعز ومعزه الى راضيت وزعلهم بهوشن كل الجمع عباسه ضحى والعيون تشوف ما هو تحتليت وسط ليل تضيع سريه عبد لو ان العداوه في يدي كان ما عاديت سوى واحد ما يخطي النحر مقواسه لا تزعل على العبدين يزير يوم ضحيت ترى الغدر عاد حي لو مات جساسه وإلى كثروا النقاد والسانسة الشميت قرنا على الشيطان ويموت وسواسه وإلى من ذكر تسحيم جريت لي تنهيت علشان عصر يجذب العين نبراسة قبل ما نعرف الكره وسياسة التشتيت وأكالة الميتة وشرابة الكاسة عوى الذيب وكلاب الخلاء فطرف السبريت تهج الغنم وإحمارها له ترفاسه هل الإنقلابية يا بوذيل لو خصيت أهل مكه ابخص منك فالشعب وغراسة هذا شاربك لو كان من ديرتك هبيت في مزبات التاريخ من دون كناسة بعضهم قضى نحبة من الظلم والتبهيت، وبعضهم إلى ذا الحين في السجن مطفاسة وبعضهم من الدوحة جدة ترنزيت ما كان الوطن هذا من المهد مغراسة يا ابو مش على المطروخ ليتك بعد مع بيت يا ام العفو وفواها لنذالة خراسة تقولون لا تبلب حقك. ظلم من وجودك لو أنك الغيت لا كلمه الدستور للشعب حماسة ولأنك خذيت من المواطن ولا بقيت ولا عاد ميز في الراحة. قدام لالتنكاسة ولافتر ذه ذاع الهوا غرب وافتريت لافتر ذه ذاع الهوا غرب وافتريت سلامي سلام يدحم القوم بشراهة على سنة محمد وصحبه وآل البيت ولا فيه تهوية ولا فيه مجاسة على كل غفراني بنصيه لا نصيت سلام سياسي يقولون وش معنى الولاء قلت لا سجيت من اسمك ولا سجيت من دارك وناسه يا رخص الولاء لسه راتب وذوب وبيت وجب صورتين وبصميدك ودباسه وهي عهود الفقير اللي مثل قطعة الموكيت دام غني أو باعها لحظة فلاسه مهم مثل عهدي يوم عهد بهو وفيت لو الوقت ما يرحم ولا أيام هوسة. يا لباسة الجوخ الأميري حسب ما ريت ترى الجوخ ما يصلح على غير لباسة أنا اللي ولائي ما يزازع لي يا واليت قبل ما الجناسي يفتحون التجناسة اقوله وأبو مشعل على الظن لا ظنيت يعرف الطهور ويعرف على التنجاسة فنا راشد بن الزيب عمره معه وثنيت مقامي معه والبعد يطول مرماسة سلامي على الوجبة سويت, سويت سلام الوفا والعز منساسه الساسه اقدره وقدر سموه ولو شحيت على نفسي بفيتها ولا تشماشه قصر يحسبون حسابها الصين والسوفيت وقصر ما وراها الاكلابه الحراسه. الله. قصر يحسبون حسابها الصين والسوفيت. وقصر ما وراها الاكلابه وحراسه بعد يا السحاب اللي تجمعت جذوع النخيل اللي من العام يباسه على جاسم أكثر من سلامي عساه أوليت سلام حريره ينفرش قبل سنداسه تعذر وعذره صر نفسي وأنا استريت ولا هي غريبة كثر الله من أجناسه تعذر وعذره صر نفسي وأنا استريت ولا هي غريبة كثر الله من أجناسه أجو شب ماير فالضماير إلى دكيت دكيك الحيام اللي على العد حياسة لا تخلي من القاع وأطير بك لخليت ترى الشعر لهواهس ويتعبك وهاسة يلومون شاعر يصرف ان عيت على مدح ناس قدروا صادق احساسه وينسون من يصرف حلال البلد ويبيت وهلها من الفقر ومن الدين محتاسة تضللت من شمس الصحاري وكم ظليت ضعيفا كلتها الشمس من دون شماسه أحيي بشوفه ويتبهلل ليا حييت لو اني معومس ما يشوف التعوماسة لوجه الله أصخي واتزل المدره لسخيت وإلى من نبو طفسة على الناس ضد وعن المكرمي ورجال يام وقنا الحفيد عن المكرومين يام وقنا الحفيت ارد البرة واروص بالعنم راسه حناخر قبيلة والت عزيف تثبيت وكثير القبائل يا رعايا يا محراسة الان نعتز يا يام يا خير من جيت وعدينا مثل سيلن كالقاع مطماشة نحني عواتك خيلنا دم لا حنيت يدمك ابحن عرش خزمك عراسة نحني عواتد خلنا دم لا حنيت يا دمك بحنا عرسه خازمك على راسه كتبنا العهد بالسيف يوم الطعون تميت ما نعطيه من ذله ولا ندعن حنا حناه للسماته دام شيخ البلد سميت وإلى منسق اطرس نغلبه بتغط راسه لكن عظتك يا كلب ابو قرش لا عظيت ما توجع لكن السبع يوجعت في الراسة سلامي قصر اليامع إلى ثنيت سلامي يطفش على النار مسناصة سلامي على قصر اليامع إلى ثنيت سلامن يطفش على النار مسناصة الى بلاد الملوك اللي يشرف إلى سمات هل أجرب اللي يقطع راس بعماسة يا أهل الخليج اللي من عمان لا الكويت كلام يذب الريع والروس نكاشة. غديتو عبيد بين ابو جا وكنساسه بلا حكمهم قف عليكم ابو عكريت غديتو عبيد بين ابو جا وكنساسه لكن قصر حاكم نيد لا من دعاني جيت مجي الرجال بعز راسي ونوماشه الى جيت قصر العزة ادخل منيت جيت وغيري ورا السور اتمالحس تمالح والمواضيع حساسه اخ نورها العنتيت جيت وانا عنتيت ولا تهزمتني والمواضيع حساسه الى من بغى الرجال تلفلها استريت. ما طرشها على ولا بوتن وانا مو من اللي اخطيت في شيء قلت اخطيت لان التعامل فن والحكمه دراسه الى من بغى واحد يتلفلها استريت. ما طرش لها لجدم ولا بوتن أنا مؤمن لخطيت في شيء قلت خطيت لأن التعامل فن والحكمه دراسه من يممش بالخن بالحمل خطوة وقال عييت أشل الحمل والناس بالناس بخاسة ورغم فارقة تشبيه يا فارقة توقيت يا طيب الشعر بين استعارته واجناسه وزايد نبي لو ما تنبيت ما هو ولا زلت أقول إنه نبي حكم وسياسة وبهناس مخلوقين من حق الغاز وزيت وهو من خلق من عز ولا من الماسة لو تصيح يا زايد ما فزعتك لبيته ترى فزعته حية ولو غابه ترماسه وانا اقول ناد وشرط يوحيك لا ناديت يمثلها ابو خالد وهله وبين هو اخر بنادم حي داخل جسد هالميت ما زال يتواجد بين قبره ومجلاسه عيال الرخوم تموت فيا التواليت وحيالة حداهم في السماء يلفظ انفاسة وحيالة حدوم تموت فيا التواليت وحيالة حداهم في السماء يلفظ انفاسة ومن الرماح للخرمة لحد درت أو عليت سلاما من سجه الفخر والمجدم الباسة على سبيع بالصوت المجرجل ما هو بصويت إلى من بس كلمة ما يصلك نباسة أسوقها لأبو فارس أسوقه لأبو فارس وسقيه لأسقيت من الورد وخماسي تقدمه لخماسة يا ناصر لو أن الظلع يهتز مهتزيت ابو ذيل مهباسك بعمة المهباسة يدفونه ويرجع قري وأنت ما دفيت على سكة المجاد خطوتك قياسة تدرس تلاميذك من الش... ضيع لياد لكن للجديد مسر سريا وضعيف البخت لو كان حظه مهوب بخيت مع فطنته ومجرد البدو كياسة الى زاد سعر اليم او قل ما اهتميت يصرفت الدولار كم تطلع افلاسه أبيع التميمة واشتري ماركه كاريت وداداش ماني من مشجعتها أدداسة لكن يا قصير العمر عذرا إذا مبطيت حبس الرجاب الصبر وزعلت حباسة تعرض على الحلاق دقنك بعد ما غويت ومسك دقنك الحلاق واشتغلت أمواسة تداوس مع ضلع المكارم وإلى كليت ترى من تبول شخص يسعبه دواسة إلى كوست راسك زغارها من الباكيت أنا راسي أما العود الأزرق تكواسة لكن خلها بذنك ليصبحت وإن ضعيف الجداء زق بقرة وانت محواسة لك الله لو تزرع جذوره وراء زكريت قليها الاصل ما يجهل المجتمع ساسة في تربة قطر بعض النباتات البيت ما تزرع فلا تتعب على الزرع غراسة وشيو خردة ما الله عطاها مقام وصيد من الجهل تبغي تسكب البحر في الطاسة ابو لكن مربض الأرنب قريبا على الشويت وقالها مقيمين ولا با تحساسة مية بيت تردفها مية بيت يوم حميت تتابع ورا خمسين قبة وضراسة على طولها ما دست منها سوى كم بيت علشان حبكة بيت يغريك مدعاسة يعدادها شمر يدينك ليه عديت كتاب المؤلف ما يضيعك فهراسة لو انزيب ما طلق علي كان ما استكفيت تجاوزت الفيه ابن مالكه ابراشه هل الحكي تتعبنا بكسر الحكي بخيط وحنبلفع عن التعب على الدرع والطاسه على الدرع والطاسة صح الله سامعك